سلامي يا طير خير سلامي الى المظلوم الى المحروم <تصفيق> يا طير احمل على جناحك سلامي من وسط صدري الى الغالي حبيبي حسيني على أفراقه نفذ صبري اخذ قلبي جذعنا خلاه صليب ولا ترد أمري لأن مثب نبط بياه وصرت عن عاق لما أدري لو كربلتنا ديني ألفيها بجوابي مهما يكون ضرفي أنا وأهلي وصحابي لو حتى ميت أنفض بلفت ترابي واطلع ولبي حسين أعز ناسي وأحبابي يروح كل مرامي بجروح كل مرامي الى الماضي والله محروم يا, يا سلامي, سلامي يا طير خل سلامي الى الماضي الى يا طير وصال لا بليمه حزينو مفراحك واخذ جرحين كسر غمده حسام فقابضة جراحك ولا تنوحي من العطش لكن على حسينه يرفع يا حس مثل عباس اذا تقدر رفقا قعت جناحا واحمل رسالة كتبتي بدمع ودمومي قل له يا ابو الأكبر متتفرج همومي تدري الولا طول العمر غير رسومي وصلتني علومك وجه تذكر علومي قدم عيامي للموت معامي للموت الى المظلوم يا طير, طير خل سلامي يا طير والغربة من عيوني لما تمضى أريد اكتيم لبس قربة وذا ون القبر ونه يطير صعد على القبة ورشها بدأ عيوت ذكى جراحات وعطش قلبه ليه تقصده وراسي انقطع وره محشاله لراسه مقطوع ويطوف على عساله هذا اللي ذابت بالعطش روحه واماله يا خوفك الخوفي ما حدرا ودلاله اه يا ماي قلبي ضام يا ماي قلبي ضام الى المحروم الى المحروم يا طير خير سلامي يا طير يا طير خير سلامي الى المحروم الى المحروم يا طير بعد عن عيوني والله أريدك بلا لا لتتخهر عليك الله وذا ترتيب سماه ذكر طفل ضامي في عين الله ولا ترف تذكر بي رضيك الغالي عبد الله عبد الله لو تدريش كثر ما اخذ حساسي ما ناسي دمعت عينة ومصابة ما ناسي سم القصد نحرة قصد نبضي وانفاسي الله يا دنيا شهز زمن الكثر قاسيي فدناح ضرامي فدناح ضرامي إلى المظلوم إلى المحروم يا طير خير سلامي يا طير خير سلامي إلى المظلوم